بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبل العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا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 وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن